ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله مِنكُمْ منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 وَكَانَ وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 113. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 وما زادهم الا ايمانا وتسليما